أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أؤذل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب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 خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشتت وأهدينا إلى سواء السرّاط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفليها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فَأَفْرَحْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا رَزْقًا فَحُسْنُ مَآبٍ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تتبع الْأَهْوَاءَ فَيَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديد بما نَسُوا يَوْمَ الحساب وما أخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فهو للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا من الصالحات كالمسددين في الأرض أم نجعل المتقنين كالفجار كتاب الناف إليك مبارة كل يدبر آياته وليتذكر أول الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالنَّاشِيَةِ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَاطَّفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنُ على كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أناب قال رب أوف بله وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أن حيث أصاب وشاطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء فأمن أو أمسك بغير حساب. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاسْتَضْرَبَ عِبَادُهُ أيوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۖ وَارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلًا بَارِدًا وَشَرَابًا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الألباب. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقبوا للأيدي والأبصار إنا أقلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو لبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجره وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين